بدلناهم بالله ضلوا بالضلال <سؤال> في يوم ماتوا من هو فظ صاروا يرقون في عاتيه وواقفين في الذين يذينوا الطغيان